بعد قول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والقول في مأزق القدرية والجبرية ونمضي في تفسير قول الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق ودلالتها على أن الأمر لله وحده والملك له قال المؤلف أثابه الله جاء بعد تلك الآية يعني قول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور فخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان في أحسن صورة ايتان من آيات الله الدالة على البعث كما قال تعالى في الأولى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال في الثانية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولذا جاء عقبها قوله وإليه المصير أي بعد الموت والبعث فكأنه يقول هو الذي خلقكم وخلق لكم آيات قدرته على بعثكم من ذلك خلق السماوات والأرض ومن ذلك خلقكم وتصويركم في أحسن تقويم فكأن موجب ذلك الإيمان بقدرته تعالى على بعثكم بعد الموت وبالتالي إيمانكم بما بعد البعث من حساب وجزاء وجنة ونار ولكن فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقد جاء بعد ذكر الأمم قبلهم وبيان أحوالهم جاء تفنيد زعم الكفار إنكار البعث والإقسام على وقوعه في قول الله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ويشهد لهذا التوجيه قول الله تعالى في سورة الإنسان هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فقوله تعالى انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج كقوله هو الذي خلقكم ثم قال فجعلناه سميعا بصيرا وهما حاسة الإدراك والتأمل فقال إنا هديناه السبيل مع استعداده للقبول والرفض وقوله إما شاكرا وإما كفورا مثل قوله هنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحي ولذا جاء في هذا السياق من هذه السورة فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وبكل ما تقدم في الجملة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم جعل له سمعا وبصرا ونصب الأدلة على وجوده وقدرته على بعث الموتى ومن ثم مجازاتهم على أعمالهم وأرسل إليه رسله وهداه النجدين ثم هو بعد ذلك إما شاكر وإما كفور ولو احتج إنسان في الدنيا بالقدر لقيل له هل عندك علم بما سبق في علم الله عليك أم أن الله أمرك ونهاك وبيّن لك الطريق وعلى كل حال فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأشدها غموضا كما قال الإمام علي رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القضاء فأمسكوا ولكن على المسلم النظر فيما أنزل الله من وحي وبعث من رسل وأهم ما في الأمر هو جري الأمور على مشيئة الله وقد جاء موقف عملي في قصة بدر يوضح حقيقة القدر ويظهر غاية العبر في قول الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور فهو تعالى هو الذي سلم من موجبات التنازع والفشل بمقتضى علمه بذات الصدور ثم قال واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور فقد اجرى الاسباب على مقتضى ارادته فقلل كل من الفريقين في اعين الفريق الاخر ليقضي الله امرا كان في سابق علمه مفعولا ثم بين المنتهى بقوله وإلى الله ترجع الأمور والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد فيه استنكار الكفار ان يكون من يهديهم بشرا لا ملكا كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وقوله تعالى ابشرا منا واحدا نتبعه قال الشيخ رحمه الله تعالى في مذكرة الدراسة فشبهتهم هذه الباطلة ردها الله في آيات كثيرة كقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لا ملائكة وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية قوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى كلام على هذا عند قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت إلى قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من المؤلف نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته